والذي ورثها الصحابة الكرام ومن تبعون بإحسان تتميز عن الدعوات كلها عن الدعوات نميعا أنها تقوم على توحيد الله قبل كل شيء فإذا نظرت في الطوائف المنتسبة للإسلام سابقاً ولاحقاً تجدها قد أهمرت هذا الجانب وقصرت فيه وما قام به على الولد الأكمل إلا من سلك مسلك الأنبياء ومسلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الحديث والفقه والتفسير وكلهم أئمة الحديث هذه عرفوا شمولية هذه الدعوة وعرفوا بماذا يبدأون وما الذي يجب البدء به فحفظ الله به الإسلام فالإسلام في هذه الدعوة السلسية كأنما تلقي من في رسول الله وأفراه أصحابه الكرام لا تشوبه شائدة بدع ولا هوا وإنما هو حق محض خالص لماذا؟ لأنه مستند إلى الوحيد إلى خساب الله وإلى صلة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسير في طريقهم في ترتيب الدعوة البذل الأهم فالأهم والناس دائما في أشد الحاجة إلى هذه الدعوة ومنهجها الحقيقي في كل جماعين ومكان حتى من ينصبون المنهج السلفي يحتاجون إلى معرفة هذا المنهج ووصوله معرفة كاملة، وأي خلل في معرفة هذا المنهج يؤدي إلى تمزق وهيارات في أوساط السلفيين، فما ترى يجري في الساعات من خلل ومن انحرافات؟ نتيجة لعدم الوعي الصحيح الكامل لهذا هذا المنهج بهذه الدعرة وعليها يعرفون هذه الثغرات ومن أين ينفذون فحصلت مشاكل على المنهج السلفي وأرجو من الموجودين جميعا وهم إن شاء الله قلاة وسلفيون نرجو منهم منهم ألا تتكرر هذه المآسي ألا تتكرر فإن الأعداء يجدون ثغرات فسدوا هذه الثغرات بالعلم الصحيح والتدين الصادق والإخلاص لله واحترام هذا المنهج واعتقاد أنه هو دين الله الحر. فهو في باب معرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده وأخلاص بله ولله الحمد على أحسن ما يقول وعلى ما يريده الله إن شاء الله وكتبهم واضحة ناضحة بهذا في أبواب القدر في أبواب الإيمان في كل الأبواب قائما هذا المنهج على أكمل وجه أحسنها فعرفوا قدر هذا المنهج وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجد كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحكيم عليه الصلاة والسلام حينما وعوى أصحابه موعبة وجلت منها القلوب وذرفت منها ريون وهذا حال الصحابة تضوان الله عليهم فإنهم عند هذه المواعد تفجل قلوبهم وتبرف عيونهم تضوان الله عليهم ما أقصى قلوبهم وما أنقى قوله وما أخلصهم وأخلص الدينهم لله عز وجل فرغوان الله عليهم هم خير أمة أخيرة الناس وهم أصوات لا فلتأثبهم في كل شيء وأعظم هذه الموعظة البديعة العظيمة التي لم يقتنصها ولا يجد مقلها هذا الناس. ولكن هناك ما عنها في القرآن يفسرها وإلا حال ففي القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاش عما سصد الله؟ وتلك الأمثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن فيه من المواعد العظيمة ما يشكي ويكفي المؤمن الصادق فلا يتطلع إلى مواعد أهل بدع والقلالات كما يضحك الآن أهل الختن على السلفيين بهذه الأورفقات مواعد مريئة بالمغالطات وبالموضوعات الحديثة إلى أخير هو الله يسمع المواعد قرآن ما يكفي سنة رسول الله ما تكفي موعدة ضديرة وجلة من القلوب وظرفة من العيون فقلنا يا رسال الله كأنها موعدة موجفة أو صناعة. افهموا هذه الوصية أيها الأخوة افهموها حقا فام وصلكم بسبب الله وصلكم بسبب فعليكم بسبب الله وصلكم بطاعة في طاعة الله لا في معاصية ثم الطاعون لا تؤتى الأمور ومنهم العلماء الحاكم إذا قال الحق أمر بالحق فيجب طاعته ولو فيه ثلاثة نفسك وماله في الجهاد في أمورهم والإسلام وإذا أمر أحد ما فلا طاعة المخلوق والعالج إذا ما قل نفسا على الله وعن وعلى رسوله وعليكم السلام وحفظه ونقل فهم السلف يجب أن تقبل كلامه يجب أن تقبل كلامه لأنه على الصحيح هم مولاة أم المسلمين وهم المرجع في أمور الدين بل هم مرجع للحكام في قضايا الدين وأعطائه ومناهجه، وملاهجه فعال الحكام أيضا أن يستبع العلماء وأن بما يقرره العلماء من دين الله الحق وإله الحمد ولهم منزلة عظيمة في الإسلام هولها وحطمها وهول من شأنها على البدع والضلاب وأذنابها المدسون في الصفوف الثلاثيين هولوا من علماء السنة ونالوا منهم فهناك من يندس في صفوف السلفيين فيزلل هذه المكانة في نفوس الشباب فينصرف كثير من الشباب بسبب هذه الأسعاليب الخبيثة فتنبه هذه المكائد القصوم يلبس إنسانا لباس الثلفيذة ويتحمس لها كذبا وزورا وإذا به يفرق ويمزق ويفعل ما يعجز عنه ألد الأعداء في تمزيق الثلفيذ وتشتيت شبابه إنه ما يجملكم فسألتكم في تقريبا ملح فعليكم بالسنة والسنة القلفاء الراشدين هذا هو المفزع الذي نفزع إليه خلافات سراءات بين الشراء نأخذ ما نشاء ونشاء ونشاء. وإلا هناك أمر يجب أن نأخذ به لغاية الحزم والعزم عزب. لأن فشل أختلاف كثير في عليه. بسنةي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجت. خموا هذه الوصية. هذه وصية عظيمة جدا يجب ان يدركها المسلم ولا جميعاً. فمن كان ظالماً عليه ان يرجع لهذه الوصية. ومن كان سلفيا من الله عز وجل هذا المنهج فيلزمه أيضا أن ينفذ هذه الوصمه الاعظم فعليكم بسنتي السنه في الله ورسوله السنه في الله ورسوله هي تتمثل في السنه التمسك بكتاب الله وسنه رسوله وما كان للصحابة من استنباط من كتاب الله وسنة الرسول خلفاء الله فما هم خلفاء الرسول خلفوه اللهو بهذه الشريعة والكما بها ونشرها والذب عن ثيابها سبوا الله عليهم خلفوه في العقيدة والمنهج في كل شأن من الشؤون التي جاء بها دين الله كامل وهم تمسكوا بدين كامل لا نقص فيه. ما قبض الله رسوله عليه الصلاة والسلام حتى أكمل هذا الدين فلم يحتاج إلى إضافات الزيادات ومن نقصه فهو فاجر، ومن زاد فيه شيء فهو فاجر. فعلينا أن نحترم هذه الشريعة فلا نزيد فيها ولا ننقص منها شيئا بل نتمسك بها ونعض عليها بالنواجد ربكب لكم آل الرصية وإدخلوها نصب عين ولها ما يدعمها من كتاب الله ومن سنة رصوله عليه الصلاة والسلام أجلة كثيرة تدعم هذا النص فإن تنازعكم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون رب الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسنة أميران والله البعض هاولا المدسوسين على المدسج السلام تأكد النصوص ويدأكدها ولا يرضى افتحاكم إلى الله وإلى رسوله ويزد يعبث, يعبث من وهؤلاء اخطر هن الدعوه السلفيه من اعداء الوافد لان العدو الواضح تاخذه من الحضره اما هذا يلعاب الشرير من الشباب ويضحك له قولي من وهذا يلعاب في النهج السلفي بس لا كما شايف خيون دون اصول ويطاول الاصول والوعيد الفاسده هذا منهج الشبابيه فعليكم اكتاب الله وصنة الرسول وما قرره السلف الصالح ويكون ميزانا لأي فكر ولأي دعوة نشأت لدخل ال... الصفوف مجسوسة أو جاءت لأخارك ميزانا لأناك مضبوط تماما لا يمكن أن يتضرق إليه الخلل إذا نحن احترمناه وشدرناه ولا يمكن أن يفرقنا أحلى. أبداً مهما كاد ومهما ما كان ألي فريق الصوفيات ولا نؤتى إلا من الجهل والهراء أما إذا تقربنا لله وأخلصنا لله واحترمنا دين الله الحمد وأخذنا بمثل هذه الوصايا والتوجيهات فسنكون بمنأى عن هذه الزلازل والأعاصير. التي تهب من هنا وهنا على المنهج السلسي وأهلهم وهو أمر مدبر وأنتم ما مع نحن من واقع السلسيين وحالهم ما أدرخنا هذا أدرخناهم في مشارك الأرض ومغاربها على كل جراجل واحد علماؤهم أخوة متكاتفون لا خلاف بينهم لا زي عقيدة ولا خمدتهم وشرابه كذلك ويأتي السلفيون من شتى أبطار العالم يجتمعون في الحرمين إخوة لا غل ولا حد ولا خلافات ولا شيء فهذا أزأز أعداء الإسلام لأن الأعداء اليهود والنصارى ما يخافون من شيء مثل ما يخافون من هذا المالي ما يخافون من قوم فهم القرحان والسنة وطبقهم ولا يخافون والله من منهج الروافذ والصوفية ولا ولا, ولا ولا ولا ولا يعرفون حقيقة المناهج لأنها مزيئة وكثير منهم يتخذون منهم أولياء ولا يخافون إلا من منهج السلفي فإذا رأوا نشاط الوقوع من السلفي يحاربوه الجنة له من داخل المسلمين من يحاربوه بل من داخل صفوف السلفين ليفرق أموماتهم وفي غفلة من الشباب وجاهزوا على الإدراك ذهب منهم كثير فريسة لهذا المطر والكيد فاستجابوا لنا عراس ماكرة ضد السلفية الله هي لا تريد إلا ضربها وتنزيقها وبعضهم جاهر بجعوة إلى الفرطة وتباهى بذلك فأوصيكم ونفسي بتبو الله والثبات على الحق والأخذ بهذه الوصايا الحكيمة بالدرآن وحسنها والعب عليها بالنواجد فما أوصانا رسول الله وقال بعد هذا من وكذفكم فما يأتيكم به هؤلاء الصرحة والممسوسة كلها من مهدثات الأنوان فإياكم وإياها واحذرواها أشدتك وسآخروا فيما بينكم وسعاطفوا وسراحموا وسعاونوا على البر والتقوى ومن أنده الشيء من القسوة أو الشدة فليتق الله في نفسه وليرحم إخوانه ويحترم هذه الدعوة ويدرك أنها بهذه الأخلاق المنافية للمنهج والأخلاق التي جاء بالإسلام تضر أضرارا بالغة فليتجرد لله رب العالمين ومن أساء الله فيه فليطلب منه العفو. لتصفو القلوب والنفوس وتخلص لله وتصدق في صلتها بالله عز وجل وتصدق في نشرها لهذا الحق نحن يا إخوة جنة الحرب الدائرة الثلاثية من ثامن الناس الناس يعكيكي يميئ ها؟ يماي هذا هذا الدين يماي عظيمة طارق عبد الله كل شيء مع الصراط الميم والمتدين والمذحجاء ومع مع مع كل كل ما يقول أنا متشدد ولو كان إلمني ماني ويب ويريد أن تغضب الطرف البدا والظل عليها ويعطيك آخر متشدد متأنس متزمت وكلهم كذابون وكلهم والله ما يجدون إلا إضراب بالدعاء والصلاة فعليكم بالوسط والاجتهاد والجد في تحصيل العلم والجد والاستماع في مشي عن الدعوة بالحكمة والمواعب في الحسنات والأخلاق العالية، لأن رسول بعث المسلم من ذم كريم الأخلاق، والله أثنا عليه سبحانه وتعالى. قال في شأنه وإنك لألا خلق العظيم وكما قال في كان خلقه القرآن خلق الصلاة القرآن عليه الصلاة والسلام فهو في قمة من تطبيق هذا القرآن أخلاقا ودعوة وحكمة إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام وكان يوصي أصحابه الذين يجأتهم الكفار يسروا ولا تأسروا مبشروا ولا تنغفروا التيسير أمر المطلوب والتبشير أمر المطلوب والتيئيس والتقنيق والحماقات والستفاهات مرفوضة بارك الله بكم هذا القرآن أنزل لكم من يعبدلونكم من يتفكرونكم من يتدبرون لكم. بارك الله بكم مع الناس المجانية فأيشي؟ في ناس مجانين ضيع دعوة سردي أضروري. فدارك الله. أعلوه وتدبروا وتفكروا وسمه لنشر هذه الدعوة بهذه العقول الواعية. إيش هي كيف يتصل؟ وكيف يتكلم؟ وكيف يكتب؟ كيف دارك الله كيف يدعو؟ كيف ينشر هذه الدعوة؟ كيف يواجه الصوم؟ كيف يسلو؟ حكمة صاب يلود كذا منهج المنهج الأساسي في الدعوة هذه حكمة ونوعي بصر حسنًا الكتاب الذي أصل إليه الكتاب هذا المنهج ونفسه الحسن حساس، نفس الشيء الذي أصل إليه الذي من هو الذي أسوأ فإذا الذي بينك وبينه علي أشك أن مولي الحميد هذا الذي تكسبه ويصبح كأنه صديق الحميد أقرب الأقرب إليه يقبل منك فبارك خلاص. تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وأبو عليه بالنواجه واندذوا البدع كلها صغيرها تمسكوا بالحق الوابة بارك الله فيكم الخالص وارفضوا الشوم والدس البدع والقرافة وعالجوها علي الأمراض هذه الحكمة المعنى الصبيب لا بد يكون حكيمة رأيت طبيبي يا في الرياض عمل يسير فرأيت فيهم من الرفق واللين والرقة شيء لا يصح يا ليس انما التهاون فجاء الطبيب والله تعالى ما اشاء منهم من الرقة واللين والرفق اذا ندوس على سناخ فرق والين ورفق يقبل الناس منك الحق نورك التبليغ ومذاهنتهم وكذبهم من القبور ما شاء الله ركعة حكمة حكمة هذه لا استغفر الله لا نقع في أي بدعة أبدا ولا وجب عبدا صغيرا عزيز مريض عزيز الحبيب قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاص شيء إذا وثنى يحبها الناس ويقبله عليها فإن كثير من الشباب استخدم الشجاء والعنف والحاجف ثم و... عادت المسألة في داخل صورة الشبابية يتمزد كان هذا مع البدائي مثل هذا الأمر قليلاً وإذا كان خطأ لكن أصدق هذا الأسلوب السيء يستخدم في أوساط الشبابيين ومزجون بعضهم بعضاً وستربهم الأحقادر تخير القلوب والنفوس من هذه المشيء وادركوا أن هذه الأسالة تقضي الأبداء السلعية تقضي عليها تماما وأدركت هذا أنا غيري كادت الذي أنت بنحض اكسب هذه الأسالة تقضي الآن الحمد لله أنتم في مرحلة طيبة كما يبلغني وكما أعرف إن شاء الله زيدوا تناسقا وتحابا في مضيلكم وإقبالا على العلم هذه لهذه الدعوة للوجه الذي جاء لنحمد صلى الله عليه وسلم هو ورثه صحابة الكرام وسلفا بصالح عقيدة وعبادة ودعوة وأخلاقا ففقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وحقق الله ما يقنح إليه كل مسلم مخلص لهذه الدعوة نصر أن يعليها وأن يظهرها على الدعوات الباطلة والأدياء الكافرة كلها تسأل الله عليه وعليها وهذه غاية عظيمة فارس الله فيكم أرادها الله لنا شرعاً وحققها كوناً في قوم نهض بها برسالة على أحسن وجه، فحقق الله لهم كل خير وأقام لهم دولة وأقام لهم قوة وشوكة وإلى أخير وعد الله الذين آمنوا للصالحات لا يستخدف أنهم للأمر كما استخدموا في ذلك المقبلين وليمكنن لهم دينه والذي افتضاء لهم وليبذلنهم بعد أمر خوفا يعبدونني لعجي فتحقق هذا في عدد تطبيق الصحيح لهذه الأنمار ولما انحرفت عن هذا المنهج والتطبيق الصحيح سلط الله عليها الأعداء ولن تتخلص من هذه الحادثية التي عاشت من قرون إلى الآن إلا بأن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه ربان وعليهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ماذا بيها؟ سلح سلح سلح سلح سلح سلح رحمه الله الحمد لله صلاة والسلام على وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحسن الله عليكم أجزاركم الله خير هذه دعوة الأسئلة قرر السائل ورد على الشيخ الإستاذ بمكيني رحمه الله قوله لابدت إلى ساعة هذه مجدد أستاذها أو بنحوها ما كيف تفهم هذه المطر هذا من اثرافه وتواضعه اثرافه بأنه بشر وأنه لا يستطيع أن يهضبه